بعد لا لا تجي صوبه تقل لهواك شو سولف عن عشرتو أنت بهدرة تتعبني وتعبك والحوار يطول علي من انسحب من هذه الفكرة بحيث تريد واحد يضل طول الليل يتقازل وياك وتنمد بكتره وانا في مطر مآس وضيم وممليات كلهن بس أسه وحصره فرغ وياك فرق السموخ الدلقاع قل لي شلون نطبق نمني العشرة بعد شالية اشتيد قل لي حبك موت وترش حكيك مله على جرح وتقهره اللي بسدر اللي ما صحا تسوم يا اهل عد نجوم البلسمه مره انا بعبرات من تبحث تجد علوان يغن بطار ذاك البكى بكثره من قد ما نحت سكت بتوالي الليل راس النوح شيب بالعجل شعره شجرانه وطيور الوقت كلها هموم شظن بالطيور تفارق الشجره انت انت بكل شي صدك تختلف وياي انت بغصر ساكن واني بحجرة قديمة مهدمة ومستغل بي هيجار وعلي وك حتى تصعب دفعة الإجرة لا تخلي لسولف واكشف الآهات وبين هموم قلب الحصرة والعذرة بس خوفي بس خوف العواذ الباشر يقولون هذا اللي أمضي إيش من إنفخرة عزة نفس عندي وشو دخل للبين يذل نو يذل أهل بعوزه وبعسرة ألو أدريش ماتة ألو أدريش ماتة بقص ما يشمتون شابت كيت والله العالم وبكبرة دخليني دخليني بحالي. وروح عن نرجوك الحزن آلت موسيغه وصبحت وطره ويعزف بينا واحد بالعزف بطران الما سامع موسيغه بعمره بالمرة العشق الصحراء اللي طبه يهين كلها تقول علي من بيده هيم وروحي بالصحراء طيرانه نعم طيران نعم جنحان هم وضيم ولك يا طير من جناحانه يتبرى ولك يا طير من جناحانه يتبرى يا طير من جناحانه يتبرى يا طير من جناحانه يتبرى للشاعر المبدع عبد الرضا الرفيعي هندسة الصوت مهدي الزاعري